أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العشرين من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم إن ياهم أناس يتضنون، فإن جئناه أهله، إن مرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر، فسأ مطر مذني. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُمَّ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم السماء ناء فأنبتنا به حدائق حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون يُجيبُ المُضَرَّعِ إذا دَعَمَ ويكشِفُ السُّوءَ ويكشِفُ السُّوءَ ويجعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَى هُمْ عَلَى اللَّهِ قَلِيلًا مَا تذكرون أَنَّى يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ تَعَالَى الله عما يُشْرِكُونَ أَنَّى يُذِجُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كنتم صَادِقِينَ قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَهُ فَلَا يُحِطُونَ بِهَا إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وقال الذين كفوا إذا كنّا تعرضوا وأباؤنا وإن لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا ليقضي إن هذا إن هذا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجيمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أين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 119. سماء والأرض إلا في كتاب مبين 110. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه للمؤمنين 112. ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين 114. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقرون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا من, من يكذب، من, من يكذب بآياتنا فهم يزعون، حتى إذا جاءوا. 119. قال قَالَ بآياتي ولم تحيطوا بها علما أن هذا كنتم تعملون 110. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 111. وكل أتوه داخرين 112. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون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 إن في العون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمت ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهمان وجنودهما منهم وجنودهما منهم إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقمان وجنوده ما كانوا خاطئين وقال 118. وقرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 119. وأصبح فؤاد عم موسى فارغا إن كادت لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه 111. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 112. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل لكم؟ فَنُونُهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بلغ أشده أطمة وعِلْمَ، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعة هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من على الذي من عدوه فوكزه, فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان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 فَإِذَا الَّذِي استَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُومٌ لَهُمَا قال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 فَرَنَا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ دِينًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي عَسَى رَبِّي يهديني سوى السَّبِيلِ فَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَئِنْ نَزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السِّحَاهِ قَالَتْ إِنِّي ك أجر من سقيت لنا فلنا جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أب الساعر إن خير من الساعرته القوي الأمين قال انؤنكحك احدى بنتيين على تجرني على ان تجرني ثمان احاجج فان اثمن عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني يشا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 قال لاهن كثيئني عن السنة لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصلون أمي شاطئ وادي الأيمن في بقعة مباركة في بقعة مباركت من الشجرة أي مسامي أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأم يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين قسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان لربك ربك إلى فرعون وملئه إن 111. إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف عن يقتلون 113. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف عن كذبون. قال سنا شذ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا ثم ومن التبعكم الغالبون فلن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 لعله أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا انظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم ائنة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون واذبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أنلتنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس ومدح ورحمة ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا وما كنت, وما كنت من الشهدين، ولكن نعيشنا قرون فتقاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدينا تطلوا عليهم آياتنا، ولكن كن.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 صلت فلتتبع آياتك فلتتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلن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 ومن أضل من ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهلين إنك لا تهدي من أحببت قالوا إن التبع الهدى معك كانوا من أرضنا اولم نمكن لهم حرما امنا ان يجبا الي ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكن أكثرهم ولكن اكثرهم لا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 رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القراءة فعميت عليهم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 أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل ونهارا لتسكنوا فيه ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَعْنَهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ 111. أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما فيما الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله في الأرض إن الله لا خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يَنُودُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُلْقَى 124. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان, له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين 125. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله ويك يُطْرِزُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ويكأنه لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ لِآخِرَةٍ والعاقبه للمتقين من جاء بحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات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 فَلَا تَكُونَ النَّظِيرَ لِكَافِرِينَ وَلَا يَصْدُرْنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَزِلَتْ لَيْكَ وَادْعُو إلَى عُدْبِكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن إِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُنَا الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَيْ يَسْبِقُونَ سَأ مَن جاهد فلما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولا انهم احسن الذي كانوا يعملون ووصين الانسان بوالديه حسنا وعن ان غداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مغجعكم فانبهكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن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 والنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم شيئا إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا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 جئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية وجعلناها آية من عالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوا ذلكم خير لكم إنكم تعلمون إن لما تعبدون من دون الله أوثنو وتخلقون إثكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتوع الله الرزق وعبده وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاَهُ الْمُبِينُ أَو يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن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 119. ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 111. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا من, مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَوْ حَرِّقُوهُ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 له هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ ضُوَّةٌ وَجَعَلْنَا فِي ذريته 121. والنبوة والكتاب وآتيناه أجره, وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 122. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله، إلا أن قالوا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 فيها 129. قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 120. ولما أن جاءت رسلنا لوطا 121. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين 122. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورج اليوم الآخر ورج اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مسدي فكذووه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وفُمد وقَد تَبِينَ لَكُم مِن مَسَاكِلِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَيْقَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَضَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ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 118. ومن من أخذته الصيحة ومن من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 119. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 110. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 111. لو كانوا يعلمون مَا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم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 111. قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما